مطغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في نرحام ما نشاء إلى أجل نسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا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 ذاتوا مباتوا ان بتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتا وانه على كل شيء قدير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 فإِنْ صَادَهُ خَيْرٌ لِطَمَنَّ بِهِ وَإِنْ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ إِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وما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 وكذلك انزلنا اليك ايات بينات وان الله يهدي من يشاء وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصامين ومن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 والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابت وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له